وَإِذْ أَخَذَ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ على ذلكم إِصْرِي قالوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وَأَنَا معكم من الشاهدين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 مصدق لما معكم به ولتنصرنه متبعين له فهل اقررتم أيها الأنبياء بذلك واخذتم على ذلك عهد الشديد فأجابوا قائلين أقررنا به قال الله اشهدوا على أنفسكم وعلى اممكم وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعليهم فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فمن أعرض بعد هذا العهد المؤكد بالشهادة من الله ورسله فأولئك هم الخارجون عن دين الله وطاعته أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وشرها، وإليه يرجعون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 إذا لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو ناقض لعهده مع الله تعالى أعظم الناس منزلة العلماء الربانيون الذين يجمعون بين العلم والعمل ويربون الناس على ذلك أعظم الضلال الإعراض عن دين الله تعالى الذي استسلم له سبحانه الخلائق كلهم برهم وفاجرهم فستعيدوا من استسلم لله تعالى وقرأ كلام الله تعالى وعمل بما فيه وعمل لأداء حق الله تعالى أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن هذا وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد